و ق ف مع رجال ا ل ه ي ئ ة طلبت من الشباب الذين يعملون في هيئات ا ل أ م ر بالمعروف و ا ل ن ه عن المنكر أ ن يكتبوا لي بعضا من ا ل ق ص ص والمواقف التي مرت بهم من أ ح و ا ل الفتيات بكى بعضهم حزنا و أ ل م ا على واقع بنات المسلمين و إ ل ى أ ي درجه من الضياع وصلن اليه إ بل أ ص ب ح ن ا يتطاولن ا على الدين و أ ه ل ه ما درت أ ن هؤلاء يريدون حفظ عرضها وشرفها كتب لي أ ح د ه م كنا نعمل في المكتب الذي يتبع ك ل ي ة البنات كنا نلاحظ ونراقب ا ل ج ه ة ا ل م ق ا ب ل ة ل ل ك ل ي ة ونتابع الطالبات ا ل ت ي يحضرن من داخل الحي ل أ ن ا ل ت ي يخرجن مع الشباب ينزلن هناك ثم ي أ ت ي ن مشيا الى ا ل ك ل ي ة م ر ة من المرات وجدت زميلي يتحدث مع طالبه و ي س أ ل ه ا من أ ي ن أ ت ي ت أ خ ذ ت تحلف وتقسم بالله إ ن ه ا جاءت من ا ل ك ل ي ة وليس من الحي فقلت لزميلي أ م ت ا ك د أ ن ت أ ن ه ا جاءت من الحي قال م ت أ ك د كما أ ن ك أ م ا م ي قال حولها إ ل ى المركز و أ ك م ل ا الإجراء ل إ ج ر ا ء ا ت أ ك م ل ا ل إ ج ر ا ء ا ت والتعليمات قال لقد حلفت و أ ق س م ت و س أ ت ر ك ه ا من أ ج ل ذلك والله يتولى أ م ر ن ا و أ م ر ه ا ومن يك كاذبا فعليه كذب ونحن أ ص ل ا لا نريد منها شيئا إ ل ا ا ل م ح ا ف ظ ة على سمعتها وشرفها من الذئاب ذهبت ا ل ط ا ل ب ة إ ل ى طالبات يجلسن امام محلات ت ج ا ر ي ة مقابل ا ل ك ل ي ة و أ خ ذ ت تقول لهن ب أ ن ه ا الجمتنا و أ س ك ت ت ن ا و أ ن ن ا تبلينا عليها واتهمناها ظلما وبهتانا و أ خ ذ ت ت ح ذ د الطالبات علينا وعلى عدم السكوت لنا وعلى عدم مهابتنا لما وصلنا إ ل ى الرصيف ا ل آ خ ر أ ن ا وصاحبي إ ذ ا بصوت فرامل س ي ا ر ة خلفنا التفتنا ف إ ذ ا بهذه ا ل ط ا ل ب ة ملقاه على ا ل أ ر ض قد قدمتها ا ل س ي ا ر ة وهي تحاول أ ن تقطع الطريق لا أ ق و ل لكم أ ن ه ا ماتت ف أ ن ا لا أ ع ل م ولكنها أ ص ي ب ت إ ص ا ب ا ت خ ط ي ر ة ولا تحسبن الله ا غافلا عما يعمل ا ل ص ا ئ م ي ن